or anyway. الحلوي جده ساعات بيحكي لنا حواديت وساعات بيقول زي ما انا بقول كان يا مكان كان في زمان سلطان قدام قصره كان في دكان الدكان كان دكان نجار عجوز السلطان يفتح الشباك إلى النجار السلطان يخرج من البوابه إلى النجار السلطان يضغذ من النجار السلطان يقول ازاي اكون سلطان وليا جار نجار السلطان يقول اطردوا النجار الوزير يقول له يا مولاي الناس بيحبوا النجار ولو طرتوا ظلم هيزعلوا السلطان يقول احبسوا النجار القاضي يقول له يا سلطان الناس بيحبوا النجار ولو حباشتوا ظلم هيزعلوا والسلطان يضغط اكتر ويفكر والسلطان يقول طيب ولا اطرد النجار ولا احبس النجار لكن اعمل حتة عاملة تريحني منه خالص خالص والسلطان نبه الحرس والوزير والقاضي والسياف والسلطان قال قدامهم اشهدوا علي انا السلطان ولو حلفت بعمتي مش هرجع في كلمتي وانا بحلف بحياة العمه واقول اول واحد يدخل علي في القصر هنا ان كان قريب ولا غريب ينضرب بالسيف تلت مره اشهدوا على كده انا حلفت بعمتي ومش هرجع في كلمتي في الوقت ده بعث السلطان حارس من الحراس للنجار العجوز والحارس قال للنجار يا عم يا نجار اديني ودنك هنا هقولك سر تعرف لو جريت دلوقتي ورحت للسلطان هيدي لك مكافأة انا اصل سمعت السلطان بيقول اول واحد يدخل علي في القصر هنا هياخد مني مكافأة ذهب يمكن فضة يمكن لكن اهي مكافأة كبيرة وثلاث وكلنك راجل غلبان جيت اقولك على سر السلطان انت والسلطان جيران. والخير لما يجيلك احسن سمع النجار كده مش يفكر على العكاس يفكر ويقول يا ترى المكافئه هتبقى ايه يا ترى هعمل بالمكافئه ايه اعمل قصر واجيب خدم واجيب حشم على ايه يعني من الحمد لله بكسب لقمتي وبشتغل واخد المكافأة لوحدي ليه تعرفوا احسن طريقه ايه اخد معايا كل الفقرا جراني واصحابي ناخذهم ونبقى اول ناس دخلنا على السلطان يقسم علينا المكافاه كلنا والنجار العجوز رجع من نص السكة ينده للفقراء اصحابه وجيرانه والسلطان في القصر يستغرب الله هو النجار اتاخر ليه والحرس والوزير والقاضي والسياس كلهم واقفين مش عارفين مين المسكين اللي هيدخل اول واحد على السلطان <تصفيق> يا خبر يا نهار عارفين مين أول واحد دخل على السلطان مش النجار لا عارفين مين الأمير ابن السلطان والسلطان مش قادر يصدق السلطان يخط بقديه على عينيه والحرط يرتعشه والودي الخاف والقضي مش قادر يقف والسياف عايز يجري وكلهم يقولوا يعني ايه الأمير ابن السلطان يندرب بالسيف بأمر السلطان مش ممكن مش معقول لكن ايه اللي مش ممكن ومش معقول بس السلطان حلف بعمته مش ممكن يرجع في كلمته والسلطان يبص للحراس وللوزير والقاضي والسيف لهم مش هرجع في كلمتي الامير ابني ينضرب بالسيف ثلاث مرات لكن بقى لو مات هموتكم كلكم يا خبر الحرس والوزير والقاضي والسياس كل واحد فيهم يخاف وكل واحد فيهم يفكر ازاي الامير ينضرب بالسير ثلاث مرات ولا يموتش شوية وعم النجار العجوز جاي وجاي بالفقر لصلاة بجرانه واصحابه الله له اين هم مالهم كلهم واقفين كده وخايفين والنجار العجوز يعرف الحكاية والنجار يقول اه يعني الامير حينضرب بالسيف ثلاث مرات ولو مات السلطان حيموتكم كلكم والنجار العجوز فكر شوية وقال ادوني مهنق ثلاث ساعات وحرجع لكم تاني والنجار العجوز رجع دكانه واللي بصوا عليه شافوه بيشتغل بيعمل ايه الراجل ده بدل ما يفكر ويدور على حل يروح دكانته يدق بالمسمار ويشق بالمنشار كلهم يقولوا يا ريتنا سيدنا السلطان يحبس النجار لكن بعد ثلاث ساعات رجع النجار العجوز راح القصر ايه اللي في ايد النجار ده الله ده في ايده سيف اه في ايده سيف خشب النجار كان في الدكان بيعمل سيف خشب النجار العجوز ادى سيف الخشب للراجل السيف وقال له خد السيف ده اضرب بيه الامير ثلاث مرات اضرب بيه الامير ان شاء الله مرة مره سيف خشب من شجر التوت ومهما ضربت بيه الامير مش هيموت السلطان قال شي الامير ينضرب بالسيف الحديد ولا بالسيف الخشب قال الأمير ينضرب بالسيف وخلاص وهو الأمير حينضرب بالسيف وخلاص والسيف ضرب الأمير بالسيف الخشب ثلاث مرات والامير ما ماتش حيموت من ايه ده السيف خشب من شجر التوت والسلطان فرح بابنه الأمير والسلطان بص للنجار واداله له اكبر مكسأة ومن يومها الاتنين اتصاحبوا لاخر الزمان اهو السلطان سلطان والنجار رد الغلبان لكن السلطان بقى ينزل من القصر ويروح دكان النجار يقعد مع النجار ياكل مع النجار يسال النجار ويعمله مستشار الاتنين اتصاحبوا على بعض لاخر الزمان حلوين وهو جده العجوز سعد بيحكينا وهو كمان ساعات بيقول الحكايه ولما يتعب يلعب معانا لسه <تصفيق>